الجفا جرح الجفا والصاحب اللي نساني جرح القاسيات العسير بل هو المنجر حزماني يوجد يوجد منا, منا كم جرح غيره جرح الجفاء الصاحب اللي نساني وجرح الظروف القاسيات العسيرة ما هو بالأول من جروح الزماني يوجد من الأحداث كم جرح غيره يلحق عتب نفسي سهلة ليماني لأن الحق لن الحقاوي في ضميري تبيرا ولي بنظرة الوفا ما يراني أما حول ولا عيونه ضريرا واللي يتجاهل طيبات المعاني يترك واجبه ويظلم ضميره واللي على بعض السوالف حداني الصحب اللي صد وخلاف مسيره والصحب اللي صد وخلاف مسيره والسر يبقى بين عوج المحاني ما كل من حاول يثيره يثيره والسر يبقى بين عوج المحاني ما كل من حاول يثيره ما كل من حاول ما كل من حاول